قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين نحن نحن أمانا تهازتين كل رأبنا إلا يكن مقدار الدور الذي يؤديه كل منا فعلى الاقل بسمته وصورته وحاله ما منا من احد يسير في الطريق الا هو يشار له هؤلاء أهل السنه وهؤلاء الذين يذودون تحكيم الشريعه وهؤلاء الذين يعرضون الصوره الاخرى في المجتمع في المجتمع فاسدون وفي المجتمع صالحون in de samenleving, trouwacht en bestuur, in de samenleving, duiden en ontslepen. Schiet erbij. Neme, amcoup, aart, of niet doen. Hier is het. Neem het. Door een discussie, want de mensen niet over En als ik mis, zullen لا تستطيع ان تقول لهم يا جماعه انا خارج الموضوع انا ابدا فانت مسؤول بسؤل شيء على والناس اكثرهم فاهل الظواهر تبدو لهم ليسوا باهل معاني قد يكون لحياتك اطول من لحيه شيخ المشايخ فيظنك العامه أعلى كعبه و اعظم قدرا منه قد يكون طولك وعرضك لك هيئه, هيئة. أوسع من هيئة بعض العلماء بعاية العلماء والدعاء في الجملة أن يكون من النحافة برأيت الشيخ دماز وشيخ عسلمين لا طول ولا عوض ولا عامة العلماء هكذا وقد يعتبر العامة ان مثلك يعني هو الذي علم العلماء لبعض العظيمات إذا كان الامر كذلك انت لست في حين وليس والله احد منا في حين من امانه هذا الدين وأمانة هذه الدعوه ما الذي جاء لكم هل ياتي الخير بالشر كنا نرى في الاحلام ان الطغاه زالوا وان من سيتحرك فلا يحب ويجلس من يحب ويقرأ فيما يحب ويذهب حيث يحب ويرجع متى يحب كانت جملة من الاحلام فجاءت حققت الاحلام واصبحت غرته رائعه ذات القباب ويقول لك على كلام البي فيني ليلا ولا الباشا ذهب زمان الزمان الفشلات بأهوان بعد ذهدوك انشئت حقدت ندوة مؤتبرا محاضرة اجتماعا في المسجد انشئت في الشارع انشئت في أكبر ميدان من ميدان البلدة انشئت انشئت أخرت يعني قافله طبيه وان شئت معرض معرضا للكتاب وان شئت دعوت من تدعو مثل وثلاث ورباع رايتم كل هذا فان جزاء الاحسان الى الاحسان الله سبحانه وتعالى ينعم علينا بهذه النعم ثم بدل ان نرفع رايه الشكر تضحية أذي نصرة هذا الدين وأن يقول أحدنا وقد حمي الوقليس سأحمل روحي على راحاتي وألقي بها في مهاو الردى وإما حياته تسر الصديق وإما مماته يغيظ العدى ونفس الشريف لها غايتان بلوغ المنايا ونيب المنى ik heb de oorlog in de Arabische landen gegeven. Ik heb de oorlog in de الكسر أيوة أمنتون بهذه المحن الكسل العجز الخور الضعف الانصراف وكأن الأمر لا يعني معك. وبدل أن أنتقلنا زيادة في كل شيء انتقل إلى نقص فمن كان في معهد علمي ترك ومن كان تمتلئ به المساجد في الفجر قلت ومن كان يقوم الليل يحرص على يدعو الله عز وجل ان يمكن لدينه وأن يهلك الظالمين وقد مكن الله وأهلك انصرف فلم يعد يقول الليل ومن كان يحرص على مواصله الصوم. وإدمان العباده قل حظه ونصيبه نصيبه فيه إِنَّا لله وَلَّا إِلَيْهَا وَأَجْعَمُهُ اللهم جرّ في مصيبتنا وأخذف لنا الخير بهذا تشكر النعم فكيف لو قيل لكم هذه راية مشهادة هلوموا إلى الأقصى إذا كان قيل يا جماعة تقدمنا أنتم ناس الآن الآن كل صفحة كل عمود السلفيون والإخوات وأصحاب اللحة والشريعة والماده الثانيه من الدستور وأنتم أصحاب الليلة،, الليلة من القلوب ليلة الأصحابها غيرهم عجيب كيف إذا رفع قرائح الجهاد الآن وقيل هلوين ليأتي كل رجل يترك ما وراءه ويأتي روحي و ونفسي ومالي يترك أولاد وطيعات أزواج أتظنون أن هذه الروح يمكن لأصحابهم أن يذهبوا إلى ساحة الكتاب إذا كنا هربنا من مجرد تعبنا من بعض النظوات والمؤتمرات، وجعلنا نشتغل بالقراءة، متابعة تابعة الأخبار، حتى ترخصنا فيه في متابعة المعنى والمدرسة العلمية، واحتكاء العلماء. خالط الصالحين تبادل التجارب خبرات مما هو في الحقيقه عمر الانسان الحقيقي وحياته الحقيقيه لا نريد ان نبكي على اللبن المسؤول كما قلنا ولا نريد ان ننظر الى الورق كثيرا فان العاقل لا ينشغل بالماضي كثيرا يحتاج الى الانشغال بالماضي بقدر ما يستلهم العبره ثم يجمع قواه ثم ينطلق ناظرا الى امامنا لا اريد ان اطيل في التوصيف ولا في واحد ما يعرف التوصيف يحتاج الى زياده في التوصيف اخبرونا بعض لو افكر هل التوصيف يحتاج أن ياخذ منا اكثر من هذا ام نجعله دبر اذاننا وخلف ظهورنا ثم ننظر فيما بقي فقد هذا شأن العقلاء ان الإنسان الانسان مهما حصل ومهما تراسح وتاخر ما دام بقي له وقت فيه مستعجل فان العاقل من يبادر رايت الى ان تاخر وكان عنده امتحانات ولم يذاكر عامه وبقي 10 ايام او اسبوعان على الامتحانات ماذا يقول إن قال أخرت ترجعت والناس ذاكوا واجتهجوا حصلوا وأنا لم أفعل ليتني فعلت وكيف كان هذا وما الذي حصل وهذا فلان وهذه فلان ثم أتركه المساء فنام ضيح ديلته دي. ثم استيقظ قال كيف حصل هذا ولماذا فعلت هذا وهل فعلت كذا ولو أنني فعلت كذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما كان لي أنفع. وهذا فلان وهذا فلان إلى أن جاء وقت النوم. فنام ثم جاء اليوم الثالث وقضى أسبوع أو على هذا وهو لا بد أن يأخذ الامتحان. لأنه ليس له خيار. فدخل الامتحان بلا شيء. أبيض من الصفر. هذا البياض المنقوص. ليس كل بياض يعني. حسنا هذا المسلك أهد الجهل والغبارة الفيو الثاني يقول صحيح حصب ما حصب وكان ما كان لكن بقي مستعتر بقي اسبوع لو لم يبقى إلا يوم فقام هذا اليوم وبذل المجهود من نفسه وتاب إلى الله وأناه استعان وأقبل وحصل من الأسباب ما يستطيع يوشك أن يعجز إلى الله سبحانه وتعالى. فإن نجح هذا الصنف في عز وجل وحتى إذا ينجح يكون ضيع حسبه قد بلام توزع. لكن الأول المسكين لن ينجح ولن يكون في المأمن لأنه ليس له مستعتر. لأنه سألت أرض المسائل. الان الآن نعملونه تقريبا لنفس هذه الحاله حصل تراجع بعد الثورة حصل حصل خطور حصل حصل الانصرار أتبعه غفلة ومررنا من ماعنى. جيوش الهجم والغضل وراقبتنا كل هذا حصل ولا ينبغيك مثل خبير. طيب ماذا نفعل انا قلت ونبدأ في بناول السطر الا يسعون ان نقطع هذه الصفحه الرضيعه والدفتر والحمد لله مليء بالصفحات الموسعه الا يسعون ان أكف عن النظر الى القلب ونقول هذا المستقبل الحمد لله امامنا ما زالت النعم تتواتر عليك ما زالت الحياه الحمد لله لم دمت. لو لم يبق الا في حياتك الا حي لحظة قلت فيها لا اله الا الله صدقا وقلبا انت قد وأنت وانت الحمد لله في ساعة من العمر في ساعة من الوقت فراغ نعمه في ساعة من الشجاعه الحمد لله في ساعة من العافيه والصحه والله جمعان كل انواع النعم عندنا قل نعمه انه الحمد لله نضرب فيها بنصيب وفير اذا كان الامر كذلك وهو كذلك ترى من نفسك فمن الذي يمنعك قد يتاخر العبد لكن العبره كما يقول السلف بكمال النهايه لا بنقص البدايه هذه الجملة حين سمعتها عبودة مرة أثرت فيها تأثير عظيمة العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية كلما استعرضت هذا المعنى تشعر يومي روح التممين و en in september aan het was de afstand. Ik heb het gehoord. Ik heb het Ik heb Ik het ويئدون البنات ويشربون الخوف ويزنون ومن كل أنواع الشروف كثير منه فعلا قبل أن يوند الله تعالى بالإسلام ثم جاء الإسلام لأحده وفي الثلاثين أو الأربعين أو الخمسين أو الستين أو السبعين، <تصفيق> ثم إذا وقت آمنا آمن ووحد تبعا وخُتب له الأحسن خواتيم الدنيا وستو باصطفاء بحيث لا يسبقه احد انا بقول لك العبره كمان النهاية لا بنقص البدايه واذا انت في اوسع الحل, الحل. ان شاء الله تعالى بما مضى ما مضى فات وان امبل ولك الساعه التي انت فيها انت في اوسع الحل انظر امامك استقبل ايامك و عاهد ربك سبحانه وتعالى وعيابة بضاعة الشيطان الارجال تسبيط الشيطان يعدون الفقر ليس فقر المال فقط فقر كل شيء فقر الهملة والفقر الطاقة والفقر الاستطاعة والفقر النفس والجهد والفقر والفقر بضاعة الشيطان لا انت أنت كثير بما معك من علم تستطيع إن شاء الله لحظة واحدة إذا صحت ما يبدي خواتي الرجل قتل 99 نفسه ثم بدأ له أن اتفق له مثبط من المثبطين ومرجف من المرجفين قال لو 99 هذا قم قياس تريد أن تتو أما يأدب أغلق عليه ان في هناك افضل من أخرج وقية <تصفيق> الشياطين التي كانت من اجل مع أنه يريد التوبة لكن هذا أغلق أغلق. لكن بعد ان أغلق هناك بعد من اجل ان وهذا هناك قياسي من لا ان في التاريخ افضل من اجل ان يكون هناك افضل معنى يتحرك في صدري يملأ عليه حياته زال يراجع نفسه علم الله تعالى وهو العليم الحكيم علم صدق هذا الرجل وهذا يكفي فقيض له من قال له من يحل مينك ومين التوم فكذا كان لأرض صوب أحيانا ينزل لأرض صوب in de in de de buurt, die aarde, die hij zelf dat hij in de hij dat hij Hij dat hij dat hij ونفع الله عز وجل ببركه نيته ناء بصدره كانت هذه تعرف كيف يلوك بصدره المثقل المحتضر اشد ما ينزل لعبد الموت سكرات الموت عبد تجعل كثيف جمله ومع هذا صاحب ينصحك نيه ناء بصدره هذا الشكر نفع الله عز وجل اذا استعن بالله ولا تعجز اصبره صابره رابطه تقول الله لعلكم تفلحون الحمد لله ما مات منا احد الا ان نحن كل منا حي سميع بصير اريد يستطيع ان ينوي, ينوي وأن وأن يكون وأن يصحح وأن يصور وأن وأن يفعل وأن يختار ما الذي يمنعه من ان تحدث التوبه ما الذي يمنعه من أن تجد إيمان ما الذي يمنعك من أن تنوي الخير الذي يمنعك من ان تضع يدا في يد إخوانك وقد عرفت كيف لما انفرد بك الشيطان تراجعت ترى هل تواطأ منا جماعه على الفتور أبدا الفتور لا يتواطأ علينا وإنما كل واحد فينا نحن كثير لكن كل واحد كان فاترا في ذاته لكن هل يتصور ان جماعه لو كان يا جماعه اخبروننا اننا نتعلم احتكاك مفيد قال يا جماعه اذا نحن جلسنا مع بعض وقلنا هلم فلنفطر اليوم الثالث قلنا هلم فلنغفل كنا ننمو بعد اسبوع نقول هلم فل كان احد الخائف يقول لي أنا, انا فعلت هذا لا اظن هذا حصل الذي حصل كان انفردت وأنش يتقلب تعالى بس عندي كلمه واحده منهم أستعجب وراء الأستار لما أخذ من خلف العمود وراء الأستار كان مكانا أن لست أذكره شربه ولا تسال عن الخبر إذن تستطيع الآن أنت أقول يا جماعة لا تتركونا كونوا معنا نتعاون حولنا ثمان تصاحب طريق إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى صحبة تحتاج إلى معين في زمان قلفين معين ليس العيب أن ترسل ليس العيب أن تفشل ليس العيب أن أخطر. بل التاريخ والنصوص قبل التاريخ تؤكد أنه قل نجاح بلا فشل وقل نجاح بلا يعني خطر. كيف كان يوم أحد؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمثل لحظة للحظات ضعف النفس لحظة للحظات المعصية لحظة للحظات تنكب الطريق لحظة للحظات الفشل حتى إذا فشيتم تمزعتم في الأرض وعصيتم من هؤلاء؟ الكبار لكن كيف كانت العاقبة كانت العاقبة بحيث لو استقبل الصحابة من أمرهم مستدروا وقيل لهم هتريدون سيرة بلا غزوه وحد والله لقال لا نحن, نحن استفدنا من وحد أكثر مما حسب رصف سورة آل عمار دروس فكانت هذه الدروس دونه أحيانا الفشل قد يكون فائدة يكون بركة نحن لا نتعمل الفشل ولا ندعو به ولا نطلق لكن حين يقع ونحسن توظيفه قد يكون بركة للإنسان الرجل قد يزنب الزمن فيكون سببا دخوله الجنة كما قد يطيع الطاعة تكون سببا من النار يطيع الطاع، فلا يزال يرقبها ويعجب بها ويرى من ادواته وملكاته ويركب الى اسبابه وعضلاته حتى يدخل النار حيث يكل الله عز وجل لما ادعاه من الاسباب والادوات واصل الامر كان الطاعه من الطعن والرجل الذي يحصل المعصيه فلا يزال يندم عليها و يمكن فعله ويستغفر ربه ويراجع دينه وتوبته ولا يرى لنفسه نفسه شيئا ويرى بحضة منة الله تعالى وفضله حتى يدخل الجنة لماذا لا نجعل كم نوظف الاحداث ونقول هذا الفتور العارض لعله أن يكون سبب لانطلاق الذي لا يعتري الفتور بعد العبود ممكن ولا بالأشياء اللي أشتكلها، حاضريها المهل، هل ممكن فعلًا نرجع هذه الفترة التي عرضت بعد الثور نجعلها سبب المزيد من الانطلاق، الانطلاق الذي لا يعقبه فتور مرة أخرى؟ أنا أعتقد أنه ليس من خياري، يعني أنا لا أسأله كان ممكن اليوم ما رأيك نفعل أو لا نفعل؟ الوقت ضاق، الوقت ضاق، ضاق جداً أي وقت يلازم الضاق أضيق وقت بالوقت العبر فرصة لو وقت الامتحانات الامتحانات في لسه في شعبان لا ليس أول رقم عندهم شهر ونصف شهرين كل شيء تعلم وقته مهما كان طريبا فإنه متسع لو قيل لك قيام الفجر اليوم معك وقت فين أنت بفجر حنوما نصرف كلنا والله أكبر تزبط سابقا تخليك لحد الفجر. أبشر. أبشر لكن المصيبه أنك ما تدري وحن نحن نتكلم لآن هذه المسألة تختلف تنابا توقف عن الكلام لان فلان مات فجأة فنقوم ان شد التجهيز هذا الوقت الطيب أضيق وقت النفس الذي يخرج انت لا تظن ان يعود مره اخرى هذه خطوره القضيه واذا فعل الناس في حبه قضيه ان احنا ايه بعض نفكر بعض جاء الانجزوا كل الكلام يا سلام الله كلام جميل ان شاء الله استخير في الله خلينا بس يعني لما نطلع من هنا الجو نروح اروح افكر استخير امر على فلان اناقش في القضيه يصير و... خير ان شاء الله